يا بلدي تاخرت عليك سامحيني يا بلدي تاخرت عليك معلش يا بلدي تأخرت عليك كان قلبي يا طول وانا عليك يا طول. ظلمك أنا أقوى مني ودموعي ما سالت على بلدي اللي تباعد والكل منا ساكت وخايف لا في يوم يتاخد ودموعي ما مسالت على بلدي اللي تباعد والكل منا ساكت وخيف لا في يوم يتاخد وفضلت تقول ما درش عطول وبقيت غريب في بلدي يا بلدي وانا اللي عايش بواكي و احنا حنرفعك الفوق ما انت رفعتينا الفوق و احنا حنرفعك الفوق ما انت رفعتينا الفوق, رفعتين الفوق انت امنا و انت قلبنا و افتاقي احنا نموت في داك يا مصر يا حرة يا أرض النيل يا طهرى في ذاك يا مصر يا حرى يا أرض النيل يا طهرى والكل يقول تحي مصر, مصر الكل يقول تحي مصر والكل يقول تحي مصر والكل يقول تحي يا مصر, مصر شبكة النصيرات anw 1net